50 languages. طوجيп тарап щ культура 92 92 гуш охра гуатзахр الجمل الجانبيه وزره پرخرر سگو تيفرب انه يضايقني انك تشخر انه يضايقني أنك تشخر بيوا باشا زريبفرر سگو تيفرب انه يضايقني انك تشرب بيره كثير هكذا انه يضايقني انك تشرب بيره كثير هكذا چاساو و قزرخا چجیرر سگو تیفرب انه يضايقني انك تاتي متاخرا جدا هكذا انه يضايقني انك تاتي متاخرا جدا هكذا سينغوي اش وراچ يشيچاق اعتقد يحتاج إلى طبيب عتقد أنه يحتاج إلى طبيب س السج أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مريض س جدا مشية أعتقد أنه الآن نائم أعتقد أنه الآن نائم. چپ شاس شنو دګوغه ناملو انه سيتزوج ابنتنا ناملو انه سيتزوج ابنتنا اقشي يخويو دګوغه ناملو ان يكون لديه مال كثير ناملو ان يكون لديه كثير ار مليونيرو نأمل أن يكون مليونيرا نأمل أن يكون مليونيرا س ويش قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث قد سمعت أن زوجتك لها حادث س هر قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى س وي ماشيني قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما شق زرقواغر سيغواپ انه يسعدني انك قد اتيت انه يسعدني انك قد اتيت إنه أنك مهتم انه يسعدني انك مهتم أنك تريد شراء المنزل إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل أوجر أفتوبسر و تشغخو سيقصاف أخشى أن يكون آخر باس قد غادر أخشى أن يكون آخر باس قد غادر أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. <أخشى> أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى قزدا سمشتاغو سيكوتصافو. أخشى أنني ليس أنني ليس معي نقود. <أخشى> أن